ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولولقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانة كلا بل تحبون الآجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة